إ مَسَهُ الشَّرّ جَزوعى وَإِذاَا مَسْهُ الْ الخَيرُ مَنوع إلَّ الْ المُصَلينَ الذيينَهُمْ علىى صَلَاتِهِم دَائمون والَّذينَ فِي أَمْوَالِهِم حَقُّم مَعَلومُ لِت إِلِ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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إما خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون عَ أَّ بَدِّ لَ قَيْرًَا مِنهُم وَم نَحْنُ بِمَسْبوقين فَذَرهُمْ يَخُوضُوا وَيَلعببُ حتىَ يُولاقُوا يَومَهُمَّ وَعددُون يَوْمَا يَقْررجُونَ منِنَ الْ الأجداسِ سرِع كَأََّهُ إلى نُصُب ووفِبون خاشِعَةً أَدَصَارُهُم تَرْرحَقُهُمْ ضِلَّ ذلك اليوم الذي كانوا يعدون